لانتماح العوالي عن عالينا، واستشهد الميض الخاض الرجافينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خاضت مساعينا قوم اذا استخصبوا كانوا فراعنة يوما وان فللرماح العوالي عم علينا واستشهد البيض هالخابر جافينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عمنا روموا ولا خابت مساعينا قوم اذا استرخصموا كانوا فراعينة يوما وان حكموا كانوا موازينا تدرع العقل جلباب فإن حاميت نار وغاقلتهم فيها مجانين خرق الأدست وحسن كانت يوما وإن حكموا كانوا موازين تدرع العقل جلباب فإن حاميت نار وغاقلتهم فيها مجانين إذا ادعوا جاءت الدنيا مصديقة وإن دعو قالت الأيام آمين إن لقوم أبت أخلقنا شارفا أن نبتدي بالأذى ليس يؤذين إذا ادعوا جاءت الدنيا مصديقة وإن دعوا قالت اننا قوم كبت أخلقنا شارفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا لذ صنائعنا سود وقائعنا حذر مرابيعنا حمر مواضينا لا يظهر العجز من دون ليل المنا ولو رأينا المنايا في أمانينا لا خضر مرابيع لا حمر مواضينا لا يظهر العادس من دون نيل المنى ولو رأينا المنى في امانينا سل الرماح العوالي عم عالينا واستشهد البيضها الخابر لما سعينا فما رقّت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا خاب لما سعينا هذا الإصدار برعاية شبكة المالي شبكة المالي تضع بين أيديكم عالما فريدا من المواقع المميزة والمفيدة على الشبكة العنكبوتية وبأسلوب شيق ومثير يلبي احتياجاتك جميعها فلا تتردد بزيارتها www.ma3ali.net ما نروم ولا خابت مساعينا قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانين. سل الرماح العواني عن واستشهد البيض هالخاب الرجافينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عمنا روموا ولا خابت مساعينا قوم إذا استرخصموا كانوا فراعينة يوما وإن حكموا كانوا موازينا تدرع العقل جلباب فإن حامية نار وغاطينهم فيها مجانين أو كان طوارئا يوما وإن حكم كانوا مواسينا تدرع العقل جلباب فإن حامية فيها مجانين. إذا ادعوا جاءت الدنيا مصديقة وإن دعوا قالت الأي مؤمينة إن لقوم أبت أخلقنا شارفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذين إذا ادعوا جاءت الدنيا مصديقة وإن دعوا قالت الأي مؤمينة إن لقوم كبت أخلقنا شارفا أن نبتدي بالأذى ليس يؤذينا فيض صنائعنا سود حذر حضر مراميعنا حمر مواضينا لا يظهر العجز من دون ليل المنا ولو رأينا المنايا في أمانينا وقاضيعنا خضر مرابيعنا حمر مواضينا لا يظهر العادس من ندون نيل المنى ولو رأينا الملايا في أمانينا سل الرماح العوالي عم علينا واستشهد البيض هل خابا رجافينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عم نرهم ولا خابك ما سعينا سل الرماح العوالي عم عالينا واستشهد البيض هل خابا رجافينا لما سعينا فما رقت عزائمنا